بَتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةُ الْلَّهُمُ الْلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فِي ذَهُمْ مُضْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ الْهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدْرَنَا هُمْ نَازِلٌ حَتَّى عَدَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ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 وَإِنَّ شَأْنُ غُرْقُهُمْ فَلَا صَلِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعٍ إلَى حِيْثِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الْتَقُومَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُحَمُّلُ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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أَفَلَا يعقلون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 إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُضُوفَةٍ فَإِذاهُ خَصِيبُ مُبِينٌ وَاللَّهُ رَبَّنَا مَتَى لَمْ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِيِّ رَمِيمٌ قُلْ يُحيِي الَّذِي أَنشَأَ أَبَلَ مِنْ الرَّحْمَةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْلَدِ نَرْفَعَهُ فَإِذَا أَرَتُمْ مِنْهُ توقدون.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 دحورا ولهم عذاب ماصب إلا من خضف القضفة فأتبعه شهاب ثاقب واستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من ضين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 وَمَا تُجْزَأُنَّ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ هُوَالَّئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بي الله لذة للشالبين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الضرفعين كأنهن بيض مكنون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 قالت الله إن كتلتُردين ولو لنعمت ربي لكنت من المُحْلَبِين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِهَا ذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَامِلُنَّ أَذَلْكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة وتخرج في أصل الجحيم ضلعها كأنه رؤوس الشياضين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطود ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثُمَّ إِنَّمَا مَرْجِعُهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَو آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ فَصُمٌّ عَلَا أَسَارَهُمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ فَنَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُمْذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَٰئِكَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعَمَّا الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 فَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ السَّلِيمِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَلْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ إِفْكَنَ آَلِهَاتٍ جُنَّ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ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 فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ وَضَرَبَ صَدَّقَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بالذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا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 وأمتنا عليه شجرة من يقضي وأرسلناه إلى مئة ألف أم يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم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 وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب بَلْ طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ على وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا ما سمعنا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اختِلاقٌ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هم فِي شَكٍّ مِنَ الذِّكْرِ بَل لَّمَّا عَذَابَ أم عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رحمة رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ كذبت قبلهم قوم نوح معاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوض وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَسَبَاقٌ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَانا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يُسَبِّرُ عَلَاهَا مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّنَّا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ والضير محشورة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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَّنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ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 إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد مما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فبيل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَ مِنَ الصَّالِحَاتِكَ الْمُسْتَدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إليك مُبَارَكٌ الَّيْتَبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُو الْأَلْبَابِ ذَهَبَ نَالِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى جَاوَرَتْ بِالْحِجَابِ غُدَّهَا عَلَيَّ فَضَفِقَ مِسْحَمٌ بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا لِأَحَدٍ لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَعَذَابَ ۖ إِنَّنِي مِنَ هذا ۖ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا موتسل بارد وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُوذُ بِيَدِكَ ضِيُثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسعى وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَمَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتُوحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَمَشْرَبٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنًا يَشْرَبُونَ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاوين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهد هذا فليثوقوه حميم موساق وآخر من شكله أزماج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار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 يُحَا إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ نَّبِيٌّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا له سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 قال فبعزتك عزتك لاؤينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال الحق و الحق اقول لا امل ان نجهنم من كم منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلم أن بعه بعد حيد بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله عزيز الحكيم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 يكبر الليل على النهاد ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس بالقمر كل يجري لأجل مسمى ألا العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم اجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 إنا تكفر فإن الله غني عنكم ملا ير الله لعباده الكفر وإن تشكر ير الله لكم ولا تزر وازرة وزرة أخرى ثم إلى ربكم رجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لله, لِلَّهِ أَندَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ آلهَةً ۗ وَاللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسلكه فِي في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يجعله حضاما إن في ذلك ذكر لأول الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُوزٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي الظَّلَالٍ مُّبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثاني تَقْ شَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل لله فما له منها أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ الظَّالِمِينَ فُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة سجنة